Book two Aston Desmit Vens Wahidun Wataman Wahid Whatamanon Pagatne Viens Al Maddi Wahid Al Rakstīt يكتب يكتب فينشر هو كتب خطابا هو كتب خطابا اون فينجا راكستيا وكتبت هي بطاقه وكتبت هي بطاقة يقرأ يقرأ وينش هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجله مصوره اون فينيا هي كتابا وقرات هي كتابا نيمت ياخذ ياخذ وينش هو أخذ سيجاره هو اخذ سيجاره دييا هي أخذت قطعه شوكولاته هي اخذت قطعه شوكولاته هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفيه. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهده. هو كان سووللا ولكن هي كانت مجهدةذبي بزيكس بي بغا هو كانفققياً ولكن هي كانت غنية هو كانفققياً ولكن هي كانت غنية ب نبي النودس. بت هو ما كان لديه مال بل ديون هو ما كان لديه بل ديون دينم نيبيا لايمس هو ما كان محظوظا بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا Viņam nebija panākumu, bet بل فاشلا Hu ma kana najihhan, bal fashilan. Hu ma kana najihhan, bal fashilan. Viņš Huamakana māēnā rodan. Bel kēnā. me ttā an. Viš nebij laimīgs, bet bija nelaiimīks. Hua?ākkā ne sādan. Bel, kā netāsan. Huā mākā ne sādan. Bel طب ناتسس هو ما كان وداً كان غير وود هو ما كان وداً كان غير وودود